و م و س و ك ه ف ه م ث ل ا ث م ا ئ ة س ن ي ن و ا د و ا ت س ع ي ل ل ل ه أ ع ل م ب م ا ل ب ا س ل ه غ ي ب ا ل س م ا و الله ت و ا أ أبصر به وأسمع ر ض به ما م من دونه من ولي و ل ا يشرك ف ل ح س ن ا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 أولئك ل ه موسوعه ج النابلسي و ي ب و ن ث ا ا قضرا من سندس فيها ب وإستبرق من متكئين سندس ع للعلوم ى ا أ ر ا الاسلاميه مثل لأحدهما جنتين من أعناب من جنتين وجعلنا ح ف ف ن بنقل ا ا ه م و بينهما زرعا كلتا ل ج ن ت ي ن آ ت ت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره, فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكبر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 و ل و ل ا إذ د خ ل ت ج ن ت قلت ك م ا شاء ا ل ل ه ل ا ق و ة إ ل ا ب ا ل ل ه إن ترني ن أ ا أ ق ل منك م ا ل و م ي ه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 ل ف ي و ر محمد راتب ا ل ب ل س واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلق به, به نبات الارض فاصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير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 هذا ا ل ك ت الهدى ب ا شركه دعويه غير إلا أ ح ي ه ا و و ج د و ا ما ع م ل و ا ا ح ض ر م و ل ا ي ظ ل م ربك أ ا ع ي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 و م ا اتخذ المضلين كنتم عبدا و ي و م ي ق و ل ن ا د و ا شركائي ب ل ذ ي ي ن زعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم س ت ج ي ب و ا ل ه م و ج ع ل ن بينهم ا م و ق ا ا ورأى ل م ج ر م و ن ا ل ن ا ر ف ظ ن و ا أ ن ه م مواقعون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 ق د م ت يدا إنا جعلنا على ل ق و ب ه م أكنة أن ي ف ق ه و ه وفي آذانهم وقرا وإن ت د ع ه م إلى ا ل ه د ف ل ن د ا ب ا وربك ل غ ف و ر ذو ا ل ر ح م ة ل و كسبوا يآخذهم بما ل ع ج ل ل ه م ا ل ع ذ ا ب ب ل لهم موعد ا م ن د و ي ه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 م ن ه زكاة و أ ق ر ر ب ح م س و أ م ا ا ل ج د ا ا ر ف ك ن ل ل ا م يتيمين ي ن في ا ل م د ي ن وكان تحته كنز ة تحته ل ه م ا و ك ا ن أ ب و ه م الاسلاميه ف د ربك أ ب ل غ أ ش د م ا و ي س ت م ر ج ا ك ن ل ه م ا ر ح م ة م ن ر ى وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ويسألونك أمري ما لم صبرا ا فعلته عن تصطع عليه صبرا ويسألونك عن ذلك ل ذي قل ر ي ن ق س أ ت ل و عليكم منه ذكرا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 و إ م ان أ تتخذ فيهم ح س ن الله ق ا أما من م فسوف ن ع ذ ب ثم عز و إ ل ى ربه ف يقول ع عذابا ذ ب ه ن ك ر أ م من آمن ا و ع لك الحمد لله رب ا ل ع ا ل م ي ا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 لفضيله ق ط ر الدكتور ف م ع أن ي ظ ه محمد راتب ا ل ه ن ق ا ب ل س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 شركه الهدى ا ي شركه دعويه غير و ر ب ن ي ت ه ذات د مضمون اجتماعي إنا أعتدنا ه ل ل ك ف ن نزلا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 يوحى إلي ر ك ه الهدى ك شركه دعويه ف غير ج و لقاء ربحيه ه ف ع ع م ل ذات ص مضمون ا يشرك ج ت م ا ع ا